Horsak dktatik gut ma filtit, blasting sol спорт horri eminatzu الفعل ايه اسماعيل فقال ها قال هم قال اسمي الف الاثنين يا ابني الضمير قال حدثنا عبيد الله مين عبيد الله بن عمر أخو عبد الله عنافة يحدث عن تلميذي أخي عنافة عن ابن عمر رضي الله أن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا كفر الرجل وأخار فقد باء بها أحدهم قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوبة وطيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن جيناب أنه سمع عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم أمرئين قال كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليها طيب يقول النار رحمه الله قبله صلى الله عليه وسلم إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما في الرواية الأخرى أيما رجل من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما ان كان كما قال وإذا رجعت في الرواية الأخرى ليس من الرجل لدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منه وليتبوأ مقعده من النار ومن دع رجعا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه طب نقرأ الحديث مجدما يشرحكم مع بعض وحدثنا زهير بن محرمين حدثنا عبد الصمر ابن عبد الوارس حدثنا أبي حدثنا حسين, المؤ... حسين المؤلم عن أبي بريدة عن يحيى ابن يعمر أن أبا الأسود عن يحيى ابن إيه أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل من دعا لغير أبيه وهو يعلمه كفر ومن دعا ما ليس له فليس من وليتبوأ وقاله من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدوه ذلك إلا حار عالم عدو الله يعني يا عدو الله وطبعا دي احتمالات أخرى في على النصر كثيرا إنما ده أحد احتمالك هذه الأحاديث تدل على أن الكفر هذا ذكر في النصوص إنما هو الكفر الأصغر إلا أن تعتقين تصريفه إلى الأكبر سجلت أحسن الناس اللي جاءت دي متأخرة الأصل في لغزة الكفر أن يشمل الأصغر والأكبر ولكن لما لم يثبت الأكبر واجب الاقتصار على الأصغر لأنه هذا الحد الآن لأن الأكبر لا يثبت إلا بالقليل أنه فيه زيادة والزيادة هنا غير متيقن اللفظ يحتمل أمرين أحدهما زياده من الأخر كيف تثبت الأزياد أنت أثبت الأقل بيقين مش كده أما الأزياد فيحتمل أن يوجد أم لا يوجد فلا أنه صار إلى إثباته إلا بالقرية. فيبقى فمن ترك الصلاة فقد كفر فقد كفر إيه؟ كفر أصغر على الإيه؟ على الأقل أيبهال هذا يحتمل أن يكون قد كفر كفر أكبر نعم يحتمل ولكن كيف نثبت هذا والنفذ يحتمل الأصغر والأكبر فنثبت له على الأقل الكفر الأصغر ولا نثبت الكفر الأكبر إلا بالقليل لأنه ما ثبتتش لأن اللفذ يحتملها ويحتمل ما دونه ودي قعدة إذا كان اللفذ يحتمل شيئا وأزياد منه في بابه وهو مشترك بين معنين مختلفين بالحقيقة لا داهن معنى وأزيد منه في بها نفس المعنى بس أزيد منه فلا تثبت الزيادة بهذا اللفظ إن جاءت قرينة تصرفه إلى الأكبر إلى الزيادة إلى أسباب الزيادة عملنا به وإن أتت قرينة بكونه الأصغر فهذه مؤكدة مؤكدة لما ثبتها بمجرد الرض قاعدة قاعدة أصولية أنت جاءت المغرب رايب اللي جاءت المغرب بس هو اللي كان الباقي يكتب في ورعه ويكتب اسمه عن الورع يكتب السؤال في وراءه ويكتب اسمه عشان يشوفه جامبه ولا لا ايه هو أمر. الامر يحتمل الوجوب والناد بأمر الاجماع اجماعه على هذا به قرائم جدا اعتمدوا على قرائم اعظم اعتمدوا على القراء على, على, على فئة دلة فليحظر الذين يخالفون عن امره ان اصيبوا بفتنه وسبقوا معذاب الغلي ازاي بقى مستحقوا يصيبوا معذاب الغلي يبقى ضروري الوجوب وبعدين اجماع الصحابه وحلهم مع الاوائل وعدم تفرقهم بين الاوائل ادلك كتير واديلك وقت ادلك تهم القران بس انا بدي لك يعني نماذج من الايه اللي هو المثال القراني يبقى الناس بيحتاج للقديل لأن صار الأصل بالأدلة هو الوجود الأمر الخالي عن القريمة صار للوجود بالأدلة مش بنفسه كده فما جاءتكش أدلة هناك تقول أن نصر الكفر يعمل على الأرض مفيش أدلة تقول كده بل زوائر الأدلة أنه يحمل على الأصل أو أتى مرأة تنفيذ بوريا فقد كفر بما أمزل على محمد والإجماعة من عاقدة على إنه لا يكفر كفر الأرض وهنا من الدعاء الغير أبيه برضو ما يكفرش كفر الأرض فمسألة رابت مسلمة <تصفيق> لا نقول الأصل الأصغر إمتى إذا دلت الأدلة على ذلك وطبعاً ما فيش أدلة هنا في مسألة لفظة الكفر إنما في الأمر في الأمر نقول أدلة الأدلة على إن الأمر في الأصل للوجوب لأنه أدلة أدلة على هذا بمن ترتيب الاعتذار وان تقبل الصحابه له على هذا الشكل اللي بعت لي دلوقتي بعد الدرس ما بدا غير مقبول الف صاد مش مقبول العذر العذر يبقى قابل الدرس هو مش بيديني خبر طمانيش موافر عذر غير مقبول الاعتذار يبقى واحد يقول ليه لي في كذا وانا اتأخر او اقول له اه ماشي ايبقى هذه الاعتذار وانا ما بيديني خبر قولنا ايه عايز كلمة الاصل معنىها الاصل طبعا اللي احنا قولنا لها معاني كتير جدا كلمة الاصل استستعمل لماعاني كتير مش لغة من معانيها في هذا الامر يعني في هذا الامر ان المعنى الذي يحمل عنه اللوص يعني إذا خلع من القراء يصار إلى الأصل فيبقى الأصل في المسألة إيه؟ الأصل في اللفظ ده إيه كذا وإذا طبعاً طب يكون يعني ليه الأصل في اللفظ كذا لأنه هو معناه في اللغة كذا أو في الاستلاح الشرعي كذا همتلي وده طبعا كل امره في التقاطع يقول كفرا حقيقه فهذا لم يقل به احد مخالف للجماعه اولا سامع او اولا الله تعالى قال تعالى وَمْ طَيْفَتَكِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَمَا إِنْ جَعَلْهُمْ مُؤْمِنِينَ دُولُ وَدُولُ فَمَفِيشِ إِيهِ خِلَافٍ إِنْ التَّقَاتُلُ لَا يَفْرُقِي صَحًا لو حد الآن نمدي يعني وكذلك كل ما وسم به المسلمون من أوصف الكفر في الحديث وأنهم تحمل على الكفر الأذر والقوانين الشيء ده اللي يعني مثلا الدعاه غير الحق القانون ان جاء متوافقين بنظام ولا نزاله كفره وهكذا ضمنه تتبع الادلة التي فيها وسم القف الى رات لا يقبلها صاحبها في ادله او صور كثيره ترغي محمد جسيد لا يكتب القواعد والفوائد اللي قلناها النهاردة قل لها معولا اللي يزياد عن الكتاب وليه جيزة جيزة استكتبها كلها بني يسيبش عنك جيزة ما كتاب يختار مصر في النظر نحن نتعلم عنه فتح البارية وغيره لعرض بس يكتب جميع الفوائد. ما يتركش فائدة غزمها و... كتبهم صحي طبعا مش كتبهم غلق طيب كنا وقفين على إيه أبلغينا نعطف عن الاستثناء الواقع على المعنى نقول إيه فيه ثلاث كلمات إيه الاستثناء اللقع على المعنى وصفه إيه نعرفه إزاي الذي لا يذكر فيه المستثنى منه لا يترفض بالمستثنى منه إبه حلب نستنتج إن فيه مستثنى مستثنى منه ولم يذكر بس يعني يفهم من السياء يعني فاعد أو مفعول أو مذكور ونستثنى منهما تذكر يعني وجد أداة الاستسماء والمستسماء ولو يذكر المستسماء المستسماء تيجي برضو في الامتحان دي كل الحاجات تيجي واللي هيأثر هنا بقى الاختمال الثاني ان يكون مستثنى من لفظ الرجل والرجل هنا دي مقصود بيها الرجال يعني مش رجل واهي البعين هتستثنى من الرجل ايده ولا يستثنى رجل من رجل مفيش حالس معك انما يستثنى رجل من الرجال فأيوم رجلي يعني على الجنس الذي هو يفيد معنا الرجال الكثيرين المتعددين المتعددين المتعددين هنا هنا في الرواية دي من داع رجلا بالكفر أو قال عدو الله أنا اختبت ايه في الاول في يعني من أوجه المصر أوجه اخترت النصب على ايه على النداء والرافع محتمل أو قال, أو, او قال عدو الله انت عدو الله وليه النداء هو الراجع لماذا رجعنا النداء يعني كنوا منصوب على النداء منصوب على النداء لا أيوة لنفظ الدعاء السابقة فدعاه اللي هي إيه دعى رجل بالكفر دعاه بالكفر يعني قال له إيه كاف يعني إيه دعاه ناداه مش كده الدعوة النداء في اللغة ناداه فيبقى هنا أو قال عدو الله يعني ناداه بهذا اللفظ فحملت على الهداء إنما الرؤية اللي أبليها اللي هي ومن قال بيه فيه كافر يبقى هين من رايح فيها إيه؟ على إيه؟ على إيه؟ مرتعها على الخبرية إيه وكده محايش عايز تتنيح كل الفوضى معي حسن لكم عشان الجامعة أفضل الترابس بيك على إيه ألي على, على الخبرية يعني يعني الخبرية أمير ها على كوني خبر يعني على الخبرية يعني على كوني خبر الخبر إيه مرفوع مرفوع ولا مرصوب ولا خبر إيه الخبر مرفوع كان خبر رب انما لو كان خبر اسمه ومسبو التيار سيديانو رفع على الخبر مبتدا اي هو عدول تقدم في الروايه الاخرى قال لاخيه كا قال الاخير يبقى كافر طب لو كان على البداه كانت ازاي ده كافر النكره المقصوده طبعا قال فانا ضربت بطنك ضربناها 2000 على علامه Estak fitz asakota bir tad水men knowusionen. Tum omdatτοen pulver Iraktu har Alcoholen arzu sonune, Sin da zen iaiz jar ahal lugu'den. Harga-ok 해� ez онdsiet يعني رؤيه ماهو مرتبط هكذا او اخترنا ربطه مع تعدد الروايات يحتمل هذا يحتمل هذا فان الربط ناله يعني رؤيه لا لا هكذا وتم بحمد الله وحصن سنائه كراءة ضبط في ثلاثة أيام إيه اللي تاني كراءة ضبط في ثلاثة أيام؟ صحيح مستقر ضبط الرومان لأنه طبعاً بحضرة علماء حفاظة علامة مش كده؟ تقول ايه؟ تقول حاجة؟ اه فيبقى هنا يبقى ضبط ماهو المرض ماهوش ثم هو حفظ بيروك وبحضرت علماء حفاظ أعلاني مش علماء حفاظ عديدين أعلاني يعني من المشاهير بنحفظه يبقى هنا بالرطماء طبعاً مئة مئة أو إنه حققه مع وجود خلاف فيه حققه فضبطه هكذا يعني اختار ضبطه هكذا وبهذا يكون يمتهى الباقر المرة القادمة إن شاء الله باب بيان حال إيمان منغرب عن أبيه وهو يعلمه وزي ما قلنا تكتبوا الفوائد إن الفوائد دي أدلة القواعد طبعاً أهم حاجة وأدلة المسائل و الأصف وأصف وأحرار بك لأنه طبعاً ما بنقولها على وجه البقرة أنا يعني مرات متعددة كده هوها نحن قلنا اللي يكتب حاجة اللي يكتب عليها اسمي عشان عارف مين اللي باكتب يكتب اسم ولا لكي أعرف مين بي وليه لكي أشكر مفاطل لكي ننظر فيها لابد أن أعرف مين بأهد اللي صل معنا مارج يتكلم بوشبته والمصال لاش المارج يكتب كتاب صحيح السيرة النبوية Alhamdulillah wa salatu wa salamun ala Rasulillah. Alwas naqul wum zakar min al-ulama zakar اللي دي محتاجة لقواعد بديئية لفظ الكفر يشمل العام والخاص احنا قلناش العام والخاص احنا قلنا العام والخاص يعني قلنا لفظ الصدق ده يشمل الكثير والقليل مش كده؟ ده المسائل اللغويه مش محتاجه استدلال يعني هتلاقي في كتب اللغه ان اللفظ يشمل القليل الشيء والكثير مع ان كل قلنا كلمه تشمل الجمع الكثير والقليل ولا ما تشملش دي عايزة دليل عايز حد يقول عزها يعني لها دي اللي تأدب بقى زي بعض وبعدين هو يسمي انتبعات السؤال ده طلع بقى اللي قابل القواعد اللي أنا بتاه اكتب القواعد طلعوا أمينة طلعها غيرا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وينزل معونتك مع ما عملكم سلط عليكم تيتل الاصل افلوز الكوفه انها اثبت الحد الادنى و اثبت الحد الاعلى للقرينه إلا طبعا الدليل على كده القاعده العامه نعم ان الو يقين لا يزول بالشك نعم هو, هو؟ اليقين لا يزول بالشك اللي قال يعني زين ايه؟ ال ال راتب الله خلاف, خلاف الايه؟ الثابت يعني الله اعلم خلت ولا لا دي عايزه يعني حد يقولها لها مش دي بقى قواعد مسلمه ولا دي لسه محتاجه استدلال قواعد ايه ثاني ها؟ لكن кто لو اخترت بره القاعده المفترض كنت بالاصول انما على شايل مثلا لفظ الواحد تعالى في قاعده المسلمه البديهيه يعني طبعا انما لو قواعد ثانيه لما لو عاوز الاصل في اللفظ والحكايه دي يعني شيء لو احبيت في رمز الكفر بالذات عاوز نصح على رمز الكفر بالذات تديره علشان الاسلام علشان يحضر القرائد ديان ثبت <تصفيق> نقول الحديثي أولا من المكاتب يكفر ما المتبادل لفهم الصحابة الكفر للأرض اللهم قالوا لك محمد جمال هم قالوا لك ايه رب لا ما حدش قال انه فاهم كده قال قال الفورنغ غيرنا ايه العلاقات الفورنغ بس ممكن نفهم كده بعد كده ما هو مش متبادل والحركات المتبادله ودفاع الصحافه كذا مين اللي قال ويسال ان الخطوره كده هل يكون الطلب ولا لان الوقت يحتاج سؤال ومحتاجش ده قف نحتاج سؤال طبعا على شان المتغاضي ولا حاجه طيب لو كان ده ظاهر يعني ما كانش ساله لا يعني كان ممكن يساله برضو انما اا فراطه في استحلال العلم يقول هذا انهم يعتقدون الشيء حرام وحلال في وقت واحد يعتقد ان الله حران هو لا هذا في الاستحلال نستحل ما حرم الله يعني الاستحلال لوحده ما يبقاش كف يعني دلوقتي احنا مش عارفين حكمات <تصفيق> فعنا اكتهد بالقوائد وما انطينا يعني من الفكر والعقل وكذا فقولنا ايه بالظر المدهلة فاستحلناه منها على عالم المنى بحكم الله عز وجل واكتهدنا بقدر الامكان اجتايله ايه ولا ولا اه ممكن يطلع غرط او ممكن يطلع صح ممكن يطلع غرط فهيبقى على هذا الاساس ما اكفرش لانه استحلت لانه لم يثبت عنده التحريف مش الاصل في الامور ليه في اغلب الامور يعني الحل فانا استحله لانه ما ثبتش عنده التحريف يبقى الاستحلال ماهوش كفر عرجلها انما ثبت عنده ان ربنا حرمه وقال لا هو حلالي واجع نفسه لله ينده يقول لي لا تسكت يا ابا حد يقب عشان انا خلاص ايه اتخنقت منه ده موجود, موجود دلوقتي موجود دلوقتي يعني انت عارفين مثلا ان الزنا حرام وكده بعد جاي يقول لا ده هو مش هيحصل الطلبه انسب عشان انا في رسائل منع حمله كده تقول لي ده بعض الناس بتقول كده دلوقتي يعني هو عارف ان ربنا حرم الزنا يقول لا ما يبقى عشان خاطر يعني هو ربنا هذا يقول الله علق التحريم على الرصف فإن فقد الرصف أو فقدت العلة فالحكم يدور مع علتي حزبه فهذا القول له اعتقده في علم فهذا التأمر قال من أنه كان الحكم جير معلق فلا مجال له لقوله يبقى ايه الحال ان حكمه معلق وغير معلق الحكم غير معلق, معلق. فانا ده لابد من اقامه الحججه عليه والظاهر ان حكمه غير معلق وان التحريم قطعه ولا الى جزء حاجه وبيقول باب الرغوه ما نعرفش شكل عقده الحجه هي اللي تبين فالظاهر لو هذا درس على مثله ويبقى الاستحلال ده كفي ولا يغفر قائله إلا بعد أن يغفر إذا كان بيغراره وهو عارف أنه غير معنى أطيبة ده أو ده كفر إنما ما نحكمش على المعين إلا بعد قامة حجة يمكن مشتغيان يمكن يتقام على مثلا زين اليد وزين العين وزين الرجل وزين ال... يمكن فعلا متأول أو مش فاهم الشريعة في ناس بتبعيد شرق... عن الشريعة متعرفش فالاقتقام الحجة ولكن هذا الاستحلال كفر استحلال ما علمه بأن الله حرم كفر أما لو تصور أن الله لم يحرم في هذه الحالة فليس هذا الكفر هو متصور وبيل ما حرمش تحرم في حالة مؤينة في وجود وصفه مؤين هذا مشكلة ده اما يقول لي اعتقد انه حلال <تصفيق> اعتقد انه حرام استحل يب اعتقد حله او فعل ما يقتضي ما يعني ما فعل شيئا يقتضي أنه هو حلال أو كالحلال لأنه مستحيل للحرام الفاعل للحرام مستحيل للحرام على وجه من الوجود وده مش مقصود معا ولكن هنا هو يعتقد حلال ولا يباني أن الله حرمه فده جعل نفس الله يمت هو يعتقد أن الله حرمه ويقول ليس هو كذلك هذا خطأ بل هو حلال حلال يعني يجوز بهذا يرى ان يجوز باعتبار ان ربنا حرم رجع من سليمان ربنا بيحرمه وله راض ويخطط الامر سبحانه وتعالى ولا كفر مش كلام مش عند الله ومع ذلك يعتقد انه حلال او ايه عنده بو متاهله مسائل هو عامل ست المناقشه فيها لانه في يعني في اشياء من انتشار التكفير اللي وزنه حاجه طيب الحمد لله والصلاه والسلام على الله